باب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا كتاب الجنائز ويقال جنازه وبالكسر هو الأشهر ولربما كان الأفصح ومن أهل العلم من يفرق بينهما فيقول إنه بالكسر يطلق على النعش وعليه الميت وبالفتح للميت وبعضهم يعكس وأهل اللغة لم يتفقوا في هذا على كل حال على شيء فإذا قال الإنسان جنازة أو جنازة فكل ذلك صحيح في كلام العرب ولا يعاب عليه ويقول هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه ونعاه بمعنى أخبرا بموته، فالإخبار بالموت يقال له نعي في لغة العرب، وقد يؤخذ من هذا الحديث جواز نعي الميت، جواز نعي الميت، وهذا. لا يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث حذيفة عند أحمد والترمذي من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي فيحمل ما ورد من النهي عن النعي على ما كان عليه أهل الجاهلية يطوفون في مجامعهم وفي الأسواق وعند أبواب البيوت ويخبرون بموت الميت ويذكرون من مآثره ويمدحونه بأمور قد أيضا قد لا تكون فيه، فهكذا كان أهل الجاهلية فهذا ممنوع، وأما ما يفعل لمصلحة شرعية. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أجل أن يصلى عليه أو ما يفعله الناس في هذه الأيام أحيانا برسائل الجوال أو عن طريق المساجد كما في بعض النواحي في البلاد الصغيرة التي يعرف عامة الناس فيها الميت فيذكر أئمة المساجد أنه سيصلى أو صلي على جنازة من أجل أن يذهب فيصلي عليه أو يشهد دفنه فهذا لا إشكال فيه إذا كان من أجل تكثير المصلين وذلك من المصالح الشرعية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث ابن عباس عند مسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي بعض الأحاديث مئة فطلبوا هذا المعنى أمر لا إشكال فيه فلا بأس أن يرسل إلى الناس بالإخبار أهل الميت يرسلون أو غير أهل الميت يرسلون من أجل أن يتوافد الناس للصلاة عليه ومما يدل على جواز النعي أيضا على غير الطريقة المحرمه طريقة أهل الجاهلية ما جاء في حديث أنس عند البخاري في خبر الجيش الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الشام والأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أوحى الله عز وجل إليه ما وقع لهم وكان مما قال عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب إلى آخر الحديث وهذا ترجم له الإمام البخاري في صحيحه مع حديث الباب هذا حديث أبي هرير رضي الله عنه في نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي قال باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا يقصد به البخاري رحمه الله جواز النعي وأنه ليس بمحرم في صوره كلها وإنما منه ما هو محرم ومنه ما لا يحرم فعلى كل حال وإذا نعاه يمكن أن يقول مع ذلك استغفروا استغفروا لأخيكم نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما ذكر الأمراء الثلاثة كما في جاء كما جاء في بعض الروايات كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر وعمره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالاستغفار له إلى آخر الحديث. وفي بعض روايات خبر نعي النجاشي أن نبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم استغفروا لأخيكم فالخلاصة أن النعي لا يقال إنه محرم في جميع الصور منه ما يحرم ومنه ومنه ما يحل فالمحرم ما كان عليه أهل جاهلية والله تعالى أعلم قالنا عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه في اليوم الذي مات فيه يعني على بعد المسافة وانعدام الوسائل في ذلك الوقت فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام قال في اليوم الذي مات فيه هنا قال وخرج بهم إلى المصلى خرج بهم إلى المصلى فصف بهم خرج بهم إلى المصلى مع أنه لا يوجد جنازة وهذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي صلاة الجنازة خارج المسجد وسيأتي إضاح ذلك بعد قليل إن شاء الله خرج بهم إلى المصلى هنا هذه الصلاة هي صلاة على الغائب مات بالحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فهذا يدل على مش على أصل المشروعية لصلاة لصلاة الغائب فباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة ولا تثبت الخصائص إلا بدليل وليس عندنا شيء يدل على أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولم يرد عنه النهي عن الصلاة على الغائب حتى يجمع بين النصوص بهذه الطريقة كأن يقال ذلك من خصائصه مثلا نعم فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصف بهم والقول بأنه يصلى على الغائب هو قول الشافعي وأحمد وطائفة من أهل العلم خلافا لابي مالك خلافا لابي حنيفة ومالك حيث منع من ذلك فالذين منعوا منه منهم من أجاب عن هذا قالوا لأنه لم يصلى عليه ما صلى عليه في الحبشة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه نعم وهذا الوجه من في حمل الحديث وجه حسن وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت له أصحاب في الغزوات والسرايا وفي غيرها وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب قط وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم ما صلوا على أحد فيما, فيما نعلم صلاة الغائب مات القلفاء الأربعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار وما, وما نقل عن أحد منهم أنه أمر بالصلاة عليهم صلاة الغائب أو أنه صلى عليه صلاة الغائب، فلم يكن من هديه كما يقول الحافظ بن الطيب رحمه الله الصلاة على كل ميت غائب وهذا لا شك فيه لكن يبقى هل هذا يختص بالنجاشي؟ وقد ذكر بعضهم أنه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وذكر بعضهم أنه أن الأرض مستخدمة فسدت للنبي صلى الله عليه وسلم وفسحت وأزيل كل ما يمكن أن يحول بينه وبينه فصلى عليه في مكانه وهذا لا يثبت فيه شيء إطلاقاً نعم ولا يعتمد على مثل هذا والقول بالخصوصية أيضاً يحتاج إلى دليل وأحسن هذه الأجوبة والله أعلم أن من لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب ومن صلى عليه فإنه لا لا يصلى عليه لا يصلى عليه وتبقى هذه المسألة من مسائل الاجتهاد وللنظر فيها مجال نعم ولا يشدد فيها النكير على الناس وعلى كل حال هنا قال خرج بهم إلى المصلة هذا دليل وغيره كثير أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ليصلي على الجنائز هذه غالب حال عادة النبي عليه الصلاة والسلام والمكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز معروف إلى اليوم على يسار القبلة إذا خرجت من باب جبريل عليه السلام فهناك ناحية تجد عليها جدار موجود نعم إلى يسار الخارج من باب جبريل بينه وبين باب النساء فهذه الناحية التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز من أهل العلم يقول إنه كان يخرج خارج المسجد من أجل طهارة المسجد ولألا يحصل فيه التلويث ولكن هذا فيه نظر بدليل أنه خرج وصلى على على النجاشي والنجاشي لم يكن بين يديه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال يبقى أن الصلاة في المسجد أيضا جائزة ولا إشكال فيها ولا تنكر. نعم خلاف لمن كرهها ذلك من أهل العلم ما يدل عليه ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أمرت أن يدخل المسجد ليصلي عليه ليصلي عليه لتصلي عليه فصلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد أنكر ذلك بعض من حضر الواقعة وقالوا إنه بدعة فأنكرت عليهم عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك وقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه سهيل وأخيه وهذه جنائز موجودة لو كانت العلة التلويث لما دخل بها إلى المسجد وصلى على على على النجاشي خارج المسجد ولو كان ذلك أيضا فيه محظور لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال الصلاة على الجنائز في المسجد لا إشكال فيه ولا كراها وغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الجنائز خارج, خارج المسجد نعم, نعم خرج بهم إلى المصلى فصلى بهم في رواية أنه صلى بهم صف يعني جعلهم صفين وصلى بهم وكبر أربعا وهذا يدل على أن التكبيرات على الجنازة أنه يكبر أربعا وسيأتي ما يدل على أن له أن يكبر بغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا في هذه الرواية صف بهم نعم وحديث جابر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث الثاني أو الثالث هناك في حديث أبي هريرة في رواية أنه صفهم صفين وهنا في الصف الثاني أو الثالث يحتمل أنه شك أنه قد لا يكون هناك صف ثالث أصلا ويحتمل أنه كان موجودا يعني لكنه شكا في محل صلاته هل صلى في الصف الثاني أو الصف الثالث مع أنه خرج بهم خارج المسجد وخارج المسجد الأصل أنه مكان فيه براح من الأرض فيستطيعون أن يصلوا صفا واحدا غالبا ومع ذلك جعلهم على صفين أو ثلاثة صفوف أو أكثر من ذلك لكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه شك في المحل الذي صلى فيه هل صلى في الصف الثاني أو الثالث نعم ويمكن أن يؤخذ من هذا وإن كان هذا ليس بصريح بأنه بأن صفوف في الجنازة تعدد ولو كان المحل يتسع صفا واحدا ويمكن أن يحمل هذا أيضا إذا كان المصلون قلة لا يبلغون الأربعين أو لا يبلغون المئة كما جاء في بعض الحديث بأنهم يشفعون له، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي امامه، نعم، صلى على جنازه ومعه سبعة نفر، سبعة أشخاص، نعم. فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا وهذا عند أحمد وأبي داود والترمذي وبن ماجه هنا عفوا هذا عند الطبراني الـ الـ الـ الـ الـ الآن هؤلاء السبعة ثلاثة واثنان واثنان نعم هؤلاء السبعة يمكن أن يصفوا صفا واحدا فلماذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة يمكن أن يفسر هذا بما جاء عن مالك بن هبيرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب صلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب وفي رواية إلا غفر له فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة يعني تقال أهل الجنازة تقال للعدد نعم جزأهم ثلاثة ثلاثة صفوف جزاءهم ثلاثة صفوف فعندنا إذا بلغوا الأربعين وإذا بلغوا المئة وعندنا إذا كانوا قلة فإنه يمكن أن يجعلهم على ثلاثة صفوف ليحصل هذا المعنى نعم إلا أوجب نعم أو إلا أوجب أو أو إلا غفر له. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا. صلى على قبر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في غير ما حديث. والحافظ بن حجر رحمه الله حمل هذا على المرأة السوداء. التي كانت تقم المسجد كانت كما جاء في بعض الروايات تأخذ ما فيه من خرق وأعواد تنظف المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما افتقدها سأل عنها فأخبر فذهب فصلى على قبرها نعم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا نعم كبر عليه أربعا ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على الأربع ولا شك أن غالب الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أربع, أربع تكبيرات وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجوز الزيادة إلى السبع فالأربع ثابتة في عدد من الحديث كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي نعم وحديث ابن عباس هذا وحديث جابر وحديث يزيد بن ثابت وهو أخ لزيد ابن ثابت أكبر منه نعم وحديث أبي أمامة وابن أبي أوفى كل هؤلاء ثبتت عنهم التكبيرات الأربع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ثبتت الخمس كما في صحيح مسلم أنه أن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ونحن نعرف أن, أن مثل هذا السياق مثل هذا الاستعمال يدل على التكرار كان يكبرها لو أنه فعل ذلك مرة واحدة لما عبر بمثل هذا التعبير والراوي عربي قح فصيح يعرف معاني الألفاظ وما يحيل المعنى منها نعم وكذلك جاءت الخمس أيضا من حديث حذيفة عند أحمد وثبتت الست في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف ستا وقال إنه شهد بدرا وكان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ست تكبرات ويكبر على غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمس تكبرات ويكبر على عامة الناس على غيرهم غير الصحابة أربع أربع تكبرات بل ثبتت أيضا سبع تكبيرات عن علي رضي الله تعالى عنه حينما صلى على أبي قتادة كبر عليه سبعا وأبو قتادة من أهل بدر وثبتت التسع عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على حمزه كبر عليه تسع تسع تكبيرات وهذا أعلى ورد في التكبير وابن مسعود رضي الله عنه حينما جاء أناس من الشام وسألوه عن التكبيرات على الجنازة وما يفعله الناس هناك فأمرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن يقتدوا بآئمتهم أن يقتدوا ولم يحد لهم حدا هم طلبوا من أن يحد لهم حدا في هذا فلم يفعل وأمرهم أن يقتدوا بآئمتهم في التكبير فكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سائر ولا إشكال فيه وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله والتنويع في هذا هو اتباع مقتضى اتباع الدليل والسنة نعم ولكن غالب الحال تكون أربع تكبيرات غالب الحال فإن خشي أن ذلك يلبس على الناس ويولد فتنة في بعض الحالات فإنه يكبر نعم، لا يزيد عليها فإن كان الذين وراءه يعقلون إما رثقتهم به الرجل إذا كان من أهل العلم حتى لو أخطأ زاد سهوا فإن الناس يظنون إن هذا أن هذا من السنة وأنه أراد أن يعلمهم السنة الرجل من أهل العلم في كل ما يفعله تجد الناس ربما يقتدون به في هذا وهذا مشاهد يوجد من كبر في صلاة العيد نقص أو زاد والناس بدأوا يتناقلون أن هذا هذا من السنة وأنه قصد تعليمهم بهذا يعني يوجد من كبر في صلاة العيد تكبيرات الإحرام فقط وبدأ الناس يتناقلون أن هذا من السنة وأنه أراد أن يعلمهم فلما سئل عن هذا كيف كبرت كبيرة واحدة سأل بعض طلبة العلم فقال لم أشعر بهذا والناس ما أحد تكلم نعم وهكذا حتى في صفة الصلاة في الأمور الأخرى في جلسة الجلوس في الصلاة وغير ذلك قد يجلس الإنسان حين لعذر بطريقة معينة فيظن الناس أنه أن هذا نوع من العمل المشروع ومن السنة التي أراد أن يعلمهم إياها وهكذا فالحاصل إذا كان هذا لا يؤدي إلى بلبلة أو ظن بعض العام أن صلاتهم لا تصح أو نحو هذا فإنهم يعلمون مثل هذه الأمور نعم تبقى هنا مع هذه التكبيرات كبر عليه أربعة تكبيرات نعم هل يرفع يديه مع هذه التكبيرات أو لا يرفع أما التكبيره الأولى ف كما نقله جمع من أهل العلم ك ابن المنذر وغير ابن المنذر أن أنه يكبر أنه يرفع مع التكبيره مع التكبيرات الأولى، نعم، و... ونقل ابن المنذر أيضاً عن أكثر الصحابة وأهل العلم، وكذلك نقله الترمذي أيضاً في السنن عن أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم أنه يرفع يديه مع كل مع كل تكبيره، وهذا قال به الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، نعم. خلافا لأهل الكوفة ومن وافقهم كسفيان الثوري رحم الله الجميع وثبتت أيضا ثبت الرفع في كل تكبيرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ومن قالوا بأنه يرفع في كل تكبيرة أيضا قاسوا ذلك على التكبيرة الأولى قالوا هو تكبير في القيام فيكبر في هذه التكبيرات الزوائد مع أن القياس كما هو معلوم لا يصح في العبادات والفقهاء رحم الله يقررون هذه القضية كثيرا إلا أنهم يقيسون فالشاهد أن, أن هذه المسألة لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التكبير في التكبيرات الزائدة هل كان يرفع أو لا يرفع نعم فمن رفع اقتداءا بابن عمر وهو من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن رفع من الصحابة فهذا فهذا لا إشكال فيه ولا ينكر فعله ولا يقال إنه بدعة والصحابي إذا نقل عنه إذا ثبت عنه الفعل ولم يعلم له مخالف في أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فالأقرب أن ذلك يكون حجة وهي حجة بيانية وليست حجة وليست حجة رسالية بمعنى أنها أنه, أنه مبين ومظهر لشيء خفي عنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن فعله بحد ذاته أو أن قوله تقوم به الحج على الخلق فإن ذلك لا يكون إلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد ويرد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن هذا يدل على أنه يجوز الصلاة صلاة الجنازة على القبر والحديث صريح في هذا وهذا لمن لم يصلي عليه نعم وجاء في هذا حديث متعددة كحديث أبي هريرة في الصحيحين في المرأة السوداء لما قال دلوني على قبرها وكذلك حديث يزيد ابن ثابت الذي أشرت إليه آنفا عند النساء وابن ماجه وأحاديث أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امرأة ضعيفة فقيرة مريضة من أهل العوالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فوالطلب منهم أن يؤذنوه بموتها إذا ماتت فماتت فجاءوا بها إلى مصلى الجنائز فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم نائما في القيلولة فكره أن أو عفوا بعد العشاء فكره أن يوقظوه صلى الله عليه وسلم فصلى عليها فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأخبر بموتها صلى صلى على قبرها فالحاصل أن الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الميت لا إشكال فيها لكن إلى أي حد يعني هل يصلي على ميت مثلا الآن نحن ما صلينا على شهداء بدر أو شهداء عفوا أحج مثلا أو, ما أو دعك من هذا نحن ما صلينا على, على على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وما صلينا على إنسان مات قبل سنة أو سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات فهل لنا أن نذهب إلى قبره أو إذا مررنا بقبره أو إذا أتينا المقبرة أن نصلي عليه على القبر أو هذا له حد محدود؟ هذا الفعل في حديث ابن عباس حينما صلى الله عليه وسلم على القبر جاء في رواية عند الطبراني في الأوسط أنه كان بعد دفنه بليلتين وعند الدار قطني بثلاث وفي رواية في الصحيحين أنه صبيحة دفنه وفي بعض الروايات عند البخاري مر بقبر دفن ليلا فقال متى دفن هذا قالوا البارحة وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في المرأة السوداء في بعض الروايات فسأل عنها بعد أيام سأل عنها بعد أيام فالحاصل من أهل العلم من قال إنه يصلى عليه إلى شهر وبعد الشهر لا يصلى عليه وهذا لا دليل عليه بالتحديد إلى شهر وبعضهم قال ثلاثة أيام و. بعضهم قال إلى يوم واحد وبعضهم قال أبدا وبعضهم قال ما دامت جسده ما دام جسده لم يتمزق ولم يتحلل فإنه يصلى عليه وكم المدة التي يتحلل فيها الجسد عادة كم تبلغ كم يختلف الحال لكن في المتوسط في الغالب يعني ليست الأرض الباردة وإنما في مثل المدينة أو في بلاد العرب الحارة عادة إلى كم عادة ستة أشهر تقريبا يكون قد تحلل تحلل إلا لمن أكرمه الله عز وجل فلم تأكل جسده الأرض كما ثبت هذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه لما حفر قبره بعد مدة نعم كم ستة أشهر نعم ثم بعد ذلك حفر الفيلم في في عهد معاوية بعد نحو أربعين سنة نعم فلم تتغير فهذا يحصل لمن أكرمه الله عز وجل بهذا لكن هذا خلاف الأصل فالأصل أن أجداد الناس تبلى إلا الأنبياء إلا الأنبياء فعلى كل حال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يصلون على أحد مات قبل مدة طويلة كل الأحاديث التي وردت أن ذلك كان في وقت قريب من موته كما جاء في بعض الحديث, الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فإذا كان الحديث عهد بدفن فيمكن أن يصلي, يصلي, أن يصلي عليه من لم يصلي من لم نصلي عليه ويكون هذا مستثنى مما جاء في النه من النهي عن الصلاة إلى القبور وفي المقابر نعم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص ذلك والله تعالى أعلم طيب قبل أن نجاوز هذين الحديثين في الصلاة على الميت أذكر بعض المسائل وإن كان الاستقصاء أمر يصعب لا سيما مع هذا المختصر وستكون هناك دورة قريبة إن شاء الله تعالى في أحكام الجنائز في التغسيل والتكفين تجهيز والصلاة عليها ويكون هناك أيضا جانب تطبيقي في المغسلة ويعطى الدارسون على هذا شهادات نعم وعلى كل حال هذا يكون قريبا إن شاء الله تعالى في الدورات المصاحبة للدورات المنهجية يأتي إن شاء الله بعض من له ممارسة وخبرة في هذا الجانب ولعلكم تستفيدون من هذا طيب من المسائل هنا قضية صلاة الجنازة ما حكمها صلاة الجنازة فرض كفاية يدل على هذا حديث زيد بن خالد عند أبي داود والنساء وبن ماجة في الرجل الذي غل في يوم خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وغير هذا من الأحاديث التي يمكن أن يفهم منها آآ ذلك آآ الطفل هل يصلى عليه من لم يبلغ وهكذا السقط الذي سقط قبل التمام الجنين الذي سقط من أمه قبل أن يكتمل نموه يعني قبل حين الولادة فالطفل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند أحمد وأبي داوود وحسنه الحافظ ابن حجر لم يصلي عليه وأنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن هذا هل صلى النبي صلى له وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى على إبراهيم فقال لا أدري لا أدري فعلى كل حال يحتمل أنه صلى عليه ويحتمل أنه لم يصلي عليه لكن عائشة رضي الله تعالى عنها هنا نفت الصلاة عليه وقد فهم من هذا بعض أهل العلم أنه لا يجب الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ نعم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الصغير على الأطفال كما في حديث المغيرة ابن شعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا وفيه قال والطفل وفي رواية السقد يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة بمعنى أنه لا يدعى هو لأنه ليس عليه ليس عليه أوزار ذنوب وإذا كان هذا السقد سقط مضغة لم يصور بصورة إنسان فهذا لا يصلى عليه لو سقطت قطعة لحم ليس عليها أي تصوير ولا تشكيل فإنه لا يصلى عليه طيب وإذا خرج في صورة إنسان مشكلا مصورا لكن قبل نفخ الروح ونفخ الروح يكون إذا كان له أربعة أشهر كما في حديث الصادق المصدوق فإنه إذا صور بصورة إنسان فإن فإن فإنه قبل نفخ الروح لا يقال إنه مات الموت الشرعي لأن الموت الشرعي لا يكون إلا بمفارقة الروح ولم تنفخ فيه الروح، فهذا وإن كان في إسقاطه بالتسبب أو العمد فيه الديه وهي غرة عبد أو أمه وهي عشر ديه الأم، لكن لكن الصلاة عليه لا تكون لأنه إنما يصلى على من فارقت روحه جسده. وهذا لم تنفخ فيه الروح وإن كان قد شكله وصور بصورة إنسان لكن إذا كان قد بلغ أربعة أشهر ونفخت فيه الروح ثم سقط فإنه, فإنه يصلى عليه سواء كان خرج ميتا أو حيا هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم ومما ورد أيضا في الصلاة على الأطفال حديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبيا من صبيان الأنصار فصلى فصلى عليه فهذا كله يدل على مشروعية الصلاة على الصغير ومن المسائل أيضا الشهيد هل يصلى على الشهداء أو لا يصلى عليهم في حديث شداد ابن الهاد في قصة الأعرابي الذي تعرفون قصته والذي أصابه السهم لما أعطي من الغنيمة هاجر مع النبي صلى... إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المعركة فلما بعد اليوم الأول أعطى شيئا من الغنيمة قال ما هذا نام فالحاصل أنه قال ما على هذا بايعتك إنما بايعتك على أن يدخل السهم منها هنا ويخرج منها هنا فجاء به في اليوم الثاني بهذه الصفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في جبته ثم قدمه فصلى عليه فصلى عليه وهذا ثابت في إسناد صحيح عند النسائي وما ورد أيضا ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببرده ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتي بالقتل تصفون ثم ويصلي عليهم وعليه معهم يعني حمزة موضوع بين يديه ثم يؤتى بالقتل ويصلي عليهم مع حمزة رضي الله تعالى عن الجميع وما ورد في هذا أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به قال أنس ولم يصلي على أحد من الشهداء غير حمزة يعني شهداء أحد لكن يقال من حفظ حج على من لم يحفظ فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد ولكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحافظ ابن قيم أنه صلى على غيرهم من الشهداء لا في بدر ولا في غير بدر نعم ولهذا فالأقرب أنه مخير في الصلاة على الشهداء إن شاء صلى عليهم وإن شاء لم يصلي عليهم وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته فإن طبعا الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين يغفر ويشفع في سبعين من أهل بيته ومثل هذا نعم كذلك أيضا حال الناس في المعركة قد يتركون القتلة في ساحة المعركة وينسحب الجيش فلا يتأتى لهم الصلاة عليهم وقد تكون الحال في غاية الصعوبة والتعذر فمن لطف الله عز وجل أن جعل الأمر واسعا إن شاء صلى عليهم وإن شاء وإن شاء لم يصلي عليهم فمن لم يصلي عليه فإن ذلك لا يضره ولا إشكال في هذا فكل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب إذا اجتمعت الجنائز في المسجد كيف يصنع بها كيف يرتبها في هذا حصل في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة سعيد ابن العاص صلى ابن عمر رضي الله عنه على تسع جنائز ومن هذه الجنائز جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وهي زوجة عمر ابن الخطاب ومعها صبي لها، معها صبي لها، فصف وضع الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة، ووضع ابن أم كلثوم ابن عمر هذا الولد الصغير وضع إلى ناحية أقرب إلى الإمام، يعني أن أمه مما من الناحية التي تلي القبلة يعني أقرب إلى القبلة فدل ذلك على أن الصبيان يكونون أقرب إلى الإمام من من النساء والنساء يؤخرن وصفهم بهذه الطريقة ووجد من بعض التابعين من أنكر هذا أو سأل عنه فنظر فإذا في الصف فيه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وبن عباس والحسين بن علي وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير حتى ورد أن ممن صل أنه صلى على هذه الجنائز أو أنه حضرها ثمانون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقرب من ذلك فلما سأل هذا التابعي عن هذا الصنيع أخبر بأن ذلك هو السنة أن ذلك هو السنة إذا وجد جنائز توضع الرجال أولا ثم بعد ذلك الصبي ثم بعد ذلك النساء فتكون النساء أبعد عن الإمام طيب إذا كانت الجنازح لم تدفن بعد والناس صلوا عليها في المسجد ثم ذهبوا بها إلى المقبرة هل يصلى عليها بين القبور؟ الجواب لا لا يصلى عليها بين القبور لأنه ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، نعم، ولذلك مثل هذه الجنازة لو أن الناس وضعوها خارج المقبرة في المسجد الذي يوجد خارج المقبرة أو في الساحة التي تكون خارج المقبرة أو نحو ذلك فإن هذا هو هذا هذا هو المطلوب وهذا هو المتعين. وعلى كل حال بين القبور لو أنهم صلوا عليها دون ذلك فالأمر أسهل من الصلاة بين بين القبور نعم طيب بقي مسألة أخيرة أعرج عليها سريعا وهي كيف تكون صفة صلاة الجنازة نحن عرفنا أنه يكبر أربع تكبيرات أو خمس أو إلى تسع نعم يقرأ بعد التكبير الأولى سورة الفاتحة وهذا ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه من فعله أنه قرأ بفاتحة الكتاب وأضاف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية عند النساء عن ابن عباس في نفس القصة أنه قرأ سورة الفاتحة وسورة ولهذا قال النووي رحمه الله بأن ذلك يستحب أو يسن أن يقرأ سورة معها وعلى كل حال إذا قرأ فاتحة الكتاب وقرأ سورة فإن ذلك قد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأضافه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث أبي أمامة أيضا السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة وفيه أيضا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث في التكبيرات الثلاث وعلى كل حال إذن تكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ويمكن أن يقرأ معها سورة وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي التكبيرة الثالثة يدعو للجنازة بما ورد بأي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعددة وفي الرابعة هل يقرأ شيئا أو لا ثبت ذلك من فعل بعض الصحابة الدعاء نعم وأضافوا ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعلى كل حال آه وإن كان ذكر بعض أهل العلم أنه لا يقول بعد التكبيرة الثالثة شيئا إنما يسكت ثم يكبر ويسلم طيب تفضل وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامه. نعم كفن في ثلاثة أثواب هذا يدل على أنه يجوز أن تتعدد ثياب الكفن وإن كان الأول إن كان الواحد منها يستر جميع بدن الميت فإن تكفينه في ثلاثة أثواب أبلغ وأستر والله تعالى أعلم و ثلاثة أثواب يمانية بيض قالت قالت ليس فيها قميص ولا عمامه. يحتمل أن هذه الثلاثة أثواب فضلا عن العمامه والقميص. ويحتمل أن يكون المراد أنه كفن في ثلاثة أثواب فقط، ولم يكن معها قميص ولا عمامه هذا هو الأقرب. يكفن في ثلاثة أثواب. والمقصود بالأثواب غير ما نتعرف عليه اليوم هذا يسمى قميص وهذه تسمى عمامه ليس فيها قميص ولا عمامه كفن في ثلاثة أثواب الثوب قطعة من القماش غير مفصل على البدن مثل الرداء نعم. الذي نلبسه في الإحرام مثلا هذا يقال له ثوب فكفن في ثلاثة أثواب كما يكفن الموت اليوم في أثواب ولا يكفن ولا يكفن في القميص. نعم. وفي ثلاثة أثواب يمانية بيض. البياض مطلوب في الكفن، وهو أفضل ما يلبسه الحي، وهو أفضل وأفضل ما يكفن به الميت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أنه قال إلبسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم كفنوا فيها موتاكم وأيضا ثبت من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبره. في ثوب حبرة والثوب الحبرة هو الذي فيه الخطوط فهل هذا ينافي ما ورد من التكفين الموتى بالبياض قد لا ينافيه باعتبار أن هذه الخطوط هو أبيض وفيه خطوط فذلك لا يخرجه عن حكم الغالب الذي هو البياض لا يخرجه عن حكم الغالب الذي هو هو البياض وهذا الكفن على كل حال يمكن يحسن أن يطيب ويبخر كما جاء في الحديث إذا جمرتم الميت فأجمره ثلاثاً فيبخر الكفن الميت ويمكن أن يوضع إذا كان ذلك بالإمكان أن يوضع توضع مبخرة تحت السرير الذي عليه الذي عليه الميت، نعم، ويطيب ويبخر بدنه، نعم، ويحسن كفنه. الكفن يكون مما يستر، ويكون إحسان الكفن باختيار الثياب النظيفة الطاهرة. الساترة وليس معنى ذلك أن الناس يغالون في ثمن الثياب التي يكفنون بها الموتى وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما كان في مرض موته أرشدهم إلى أن يكفنوه في ثوب فلما قالوا له إنه خلق أخبرهم أن الحي أولى بالجديد أن الحي أولى بالجديد وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبر فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا وفزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع فليحسن كفنه إن استطاع والمقصود بهذا أن هذا الرجل استعجل في تجهيزه جهزوه في الليل فكفنوه في الظلام قلة الإمكانات كفنوه كيفما اتفق في كفن غير طائل ولهذا فإن أهل العلم حملوا هذا الحديث على أن ذلك يمنع يعني من من دفنه بالليل إذا كان ذلك يؤدي إلى الإخلال بالكفن أو التجهيز أو الدفن أما فيما نشاهده اليوم من وجود الإضاءة الكافية التي يكون الليل فيها كالنهار والآلات التي يمكن أن تستعمل في هذا كله وتجهيز القبور فهي محفورة أصلا جاهزة ويوجد من يتفرغ للغسل فكل هذا لا لا لا يختلف معه الحكم إطلاقا في أن يجهز الإنسان اليوم في الليل أو في النهار فمن مات ليلا وأراد أهله أن يبادروا به كما هي السنة فيمكن أن يجهزوه ليلا ويصلى عليه العشاء مثلا بعد العشاء ثم يدفن ولا يؤخر إلى اليوم الآخر فهذا لا إشكال فيه فيحمل إذن النهي عن هذا على هذه الحال فيما إذا كان ذلك يؤدي إلى الإخلال التجهيز والكفن ومناسبة الحديث تدل على ذلك طيب طيب، اتفضل نعم وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت بنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلمنا فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنها إياه يعني إذاره وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون طيب دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب وتسميتها زينب هذا جاء في رواية عند مسلم وليس في البخاري وجاء في رواية عند ابن ماجه أنها أم كلثوم فقال اغسلنها ثلاثا هذا الحديث هنا الأصل أن الأمر للوجوب فيدل على وجوب تغسيل الميت وهكذا في الحديث الذي بعده اغسلوه بماء وسدر فيجب غسل الميت وهذا من فروض الكفايات نعم اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك هذا وفي رواية أو سبعا فيه دليل على مشروعية الإيتار وفي بعض روايات الحديث أنها قالت قلت وطرا قال نعم قلت وطرا قال نعم وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث مما يدل على أنه لا ينقص عن الثلاث ولكن يزيد عليها إن احتاج إن احتاج لذلك وإلا فإنه لا يزيد من غير حاجة لألا يكون ذلك من قبيل السرف اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك هذا التخير الان هل هو للتشهي او لمصلحة الميت الجنازة لمصلحة الجنازة واضح ولهذا فإن القاعدة الفقهية في هذا الباب أن التخير إن كان يعود لأمر يتصل بمصلحة المكلف فهو للتشهي افعل هذا أو هذا أو هذا أو هذا وإن كان يعود على مصلحة الغير فهو باعتبار, باعتبار النظر الشرعي ولا يكون ذلك للتشهي يراعى فيه المصالح قال إن رأيتن ذلك بماء وسدر بماء وسدر يعني الذي فهمه بعض أهل العلم كالقاضي عياض أن الماء يكون في الغسلة الأولى بماء فقط والثانية بسدر لا يخلط مع الماء القاضي عياض يقول إن خلط السدر مع الماء هذا فعل العامة وهو غلط يقول يكون الغسل مع السدر فيكون السدر بمنزلة الصابون ولهذا يقال بأن هنا يمكن أن يغسل بغير السدر مما يقوم مقامه كالصابون والشامبو ونحو هذا من الأمور التي يحصل بها التنظيف هذه الغسلة الثانية قال وجعلنا في الآخرة كافورا الآخرة سواء كانت سابعة إذا احتيش بهذا أو كانت هي الثالثة أو الخامسة فإنه يكون فيها الكافور الكافور مادة مطيبة لها رائحة وكذلك هي أيضا مفيدة في نعم تطرد يقولون الهام ويُبْطِئَ الجسد يعني يتماسك لا يسرع إليه التحلل فيكون الجسد متماسكا مشدودا إذا غسل الكافور ولهذا فإنها تكون في الآخر لأنها لو غسلت بعده بماء ذهب ذهب أثرها نعم بماء والصدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتنا فآذنني يعني أعلمنني بذلك تقول فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه يعني إزاره وأصل الحق هو معقد الإزار فعبر به عنه للمقاربة نعم فأعطي اسمه طيب قال أشعرنها به يعني إزاره إش أشعرنها به بمعنى إيش؟ أ أي يجعل الإزار مما يلي الجسد والدثار ما يكون فوقه ما يكون فوقه طيب وفي رواية أو سبعا نعم ال على كل حال لا يزيد من غير حاجة لا يزيد من غير حاجة يعني يرسل ثلاثاً فإن يحتاج زاد على الثلاث وقد قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد بأنه يكره أن يزيد على السبع لأن يحصل بها التطهير يحصل بها التطهير وعلى كل حال لربما يحتاج الناس اليوم لربما في بعض الحالات إلى الزيادة قد يحتاجون في بعض الحالات إلى الزيادة قد قد يعني من عانى هذه الأمور في الغسل تأتي حالات أحياناً غير عادية يعني يوجد أناس مثلا أحياناً يوجد في يوجد يوجد في بيته وقد مر عليه شهر هذا كثير رأيت في بعض المغاسل في جدة مكان مثل مثل مضلة السيارة أو مثل لكنها مقفلة بحديد من جميع الجوانب ومن فوق مفتوحة خارج المغسلة هذه ما هي قالوا هذه الحالات التي يوجد الشخصية ميتا قد مضى عليه مدة ولا يستطيع أحد أن يقترب منه من رائحته وإذا أدخل إلى المغسلة تبقى الرائحة مهما نظفنا المغسلة وطيبناها تبقى الرائحة مدة طويلة جدا لا تذهب يقول سبحاننا نضعها في هذا الأمامات فأحيانا تكون الج الجثة في حالة يعني قد تحتاج إلى المزيد الحوادث أحيانا ينزف وكل ما غسلوا ينزف وهناك طرق لمعالجة مثل هذه القضايا مواد توضع نعم منها ما يكون كالصمغة تسد الجراح ومنها مواد تجفف الدم ومنها نعم يعرفها أهل الاختصاص فيوجد حالات أحيانا جثة متقطعة فهذه حالات لها أحكام ولذلك نقول حتى بالمناسبة الذي لا يوجد منها إلا قطعة واحدة أحيانا ما وجد إلا رجل يعني مثل ما يحصل في في في في الحالات بعض يعني الآن لو حصل انفجار أحيانا ما يوجد إلا قطعة من الأجساد رجل أو يد ولا ولا يعثر على البقية فما حكمه يصلى عليه يغسل ويكفن هذا القطع اليد مثلا ويصلى عليه صلاة الجنازة فقد ثبت هذا أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ففي الوقائع التي حصلت في صفين والجمل نعم أمير مكة نعم جاء طائر قراب أو عفوا أو حداء وجاء بيد وألقاها في مكة فعرفوها من الخاتم فغسلت وصلوا عليه صلوا على هذه اليد فالشاهد أن مثل هذا قد يحصل فقد يحتاج قد يحتاج في بعض الحالات القليلة أو النابرة إلى الزيادة عن عن السبع قد يحتاج فهذا إذا وجدت الحاجة فإنه يزيد نعم لأنه جاء أيضا في رواية في الصحيحين أو سبعا أو أكثر من ذلك الذي في الصحيحين أو سبعا أو أكثر من ذلك مع حالة الجنازة ما كان فيها شيء من هذا إطلاقا الذي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وقال بما بميامنها ومواضع الوضوء وهذا لا تعارض فيه ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء مثل غسل الجنابة كيف يبدأ الإنسان يتوضع وضوءه للصلاة نعم؟ ثم يغسل يفيض الماء على شقه الأيمان ثم وهكذا بمعنى أنه لا تغسل الجنازة بمعنى أنه يصب الماء على جميع الجسد هكذا وإنما يبدأ بمواضع الوضوء وب وبالميامن لأن هذه الأعضاء أشرف فيبدأ بالأشرف وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وفي رواية فألقيناها أو فألقيناه خلفها ثلاثة قرون يعني ثلاث ضفائر وفي رواية نقضناه ثم غسلناه فالمرأة إذا ماتت ينقض شعرها ويغسل ويشرح لأنه حتى من أجل أن يجعل ضفائر ثم يجعل ثلاث ضفائر ثم يلقى خلفها وفي بعض الروايات فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها هذا قرن وهذا قرن من الجانبين والناص يجمع هذا ويجعل أيضا ضفيرة فيكون ثلاثة ثلاثة, ثلاثة أقسام ويجعل خلفه أما الرجل فيظفر ولو كان شعره طويلا طيب هذا الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ابنته فيدل على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلنا النساء إلا ما يتصل بالزوجين فإن الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها نعم وأخرج أحمد وأبو داود وبن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه وكذا أخرج أحمد وبن ماجة عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة لما ذهب إلى البقيع وقال ورأساه إلى آخره نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما ضرك لو ميت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك فالزوج يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها ولا اشكال في ذلك طيب توقف ولا كم قرأنا حديث خمسة. خمسة. تقول نزيد ولا نتوقف. وين اللي اللي كان يتوقف؟ تفضل نعم. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال.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 الوقص كسر العنق نعم. بينما رجل واقف بعرف إذ وقع عن راحلته فوقصته يعني وقصته وأوقصته يعني أوقعته يعني تسببت بذلك أوقعته فاندقت عنقه حينما سقط منها أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر نعم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين سبق الكلام على الغسل بالماء والسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية عند النسائي كفنوه في ثوبين اللذين أحرموا بهما وعليه إزار أردا فلا يكفن بأكفان زائدة الشهيد عرفنا أنه يمكن أن يصلى عليه ويمكن أن تترك الصلاة عليه وهل يغسل الشهيد ها شهيد المعركة لا يغسل لا يغسل هل تغير ثيابه التي عليه الجواب لا تغير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فيدرجون في ثيابهم التي قتلوا فيها ويبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فهؤلاء الشهداء يبعد عنهم الحديد وهل يمكن أن يزاد على ثيابهم شيء الجواب نعم يعني من الأكفان لو قالوا عندنا أكفى نريد أن نلفه مع ثيابه فلا إشكال في هذا وهذا يدل عليه جملة من الأدلة يعني مصعب بن عمير رضي الله عنه لما قتل في أحد ما وجدوا غير, غير بردة أو نحو ذلك قصيرة إذا وضعوها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعوها على رجليه خرج رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع الإذخر على على رجليه وأن يغطى بها رأسه كذلك أيضا لما قتل حمزة رضي الله تعالى عنه جاءت صفية وهي أخته فقام الزبير بن العوام لما قال نفسه المرأة المرأة فأراد أن يمنعها لا تصل إلى القتل فدفعته وكانت امرأة جلدة قوية وقالت اذهب لا أرض ومعها ثياب معها ثوبان. وقالت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بهذا. فتوقفت. فدفعت إليه الثوبين. وقالت بلغني أن أخي حمزة قد أصيب. فكفنوه في هذه الثياب. يقول فنظرنا فإذا برجل من الأنصار بجانبه وليس له أكثر. يقول فما استطعنا أن نكفن حمزة في ثوبين ونترك الأنصار فنظرنا في الثوبين وإذا بأحدهما أوفى من الآخر أطول من الآخر فأقرعنا بينهما فمن خرجت له أحد الثوبين كفناه به فالشاهد أن الشهيد يدرج في ثيابه ولا يغسل ويبعد عنه الحديد ويمكن أن يوضع له أكثان مع مع الثياب ويوجد ما يدل على هذا غير غير ما ذكرت أيضا فهنا أما بالنسبة للمحرم فإنه لا يكفن في غير الإحرام فقط في الإحرام قالوا وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه والحنوط هو طيب يطحن أخلاط تطحن وتوضع للميت ولا يقال ذلك لغير الميت يعني لغير الطيب الذي يوضع للجنازة قال ولا تخمر رأسه في رواية عند مسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه هذه الزيادة وجهه حكم عليها بعض أهل العلم كالحاكم والبيهقي بأنها خطأ فمن أثبت هذه الزيادة أخذ منها حكما وهو أن المحرم لا يغطي وجهه، لا يغطي وجهه. كما أن هذا الذي مات وهو في حال الاحرام نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي يخمرة رأسه ووجهه. وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم وأقل ما يقال في ذلك أنه الأحوط. لا يغطي المحرم وجهه. نعم. ثم بين العلة قال فإنه فالفاء هنا تدل على التعليل وإن أيضا تدل على التوكيد والتعليل فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية وتخمر وجهه ولا رأسه نعم وقد يفهم من هذا الحديث أن حكم الإحرام باق بالنسبة إليه مع أنه مات وفارق الحياة لكنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولهذا لا يغطى راسه، ولا يطيب ولا يضع له الحنوض، نعم. لكن هل يغسل ولا ما يغسل, يغسل؟ يغسل، يغسل، ويقال فيه كما يقال في المحرم. إذا قلنا إن المحرم لا يمس الصابون والشامبو المعطر، إذا قيل هذا، إذا قيل هذا، فإن هذا مثله تماما واضح؟ وطيب. بعد هذا قبل أن نغادر موضوع التغسيل ورد في فضل التغسيل بعض الأحاديث كحديث أبي رافع عند الحاكم والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله يعني ما أشاع ما شاهد وجلس يتحدث غفر له الله أربعين مرة ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق من سندس واستبرق الجنة هذا عمل قليل عليه هذا الجزاء العظيم هذا قوى إسناده الحافظ ابن حجر وهذا الذي يغسل الميت يستحب له أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى وهو عند أبي داود والترمذي وصحاحة والحافظ ابن حجر والألباني لكن هل هذا للوجوب لو بقينا مع هذا الحديث بمجرده لقيل بالوجوب ولكنه لا يجب لا يجب لأنه ثبت ما يدل على خلاف ذلك ثبت هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم فمنا من كان يغتسل ومنا من لا يغتسل وكذلك لما أسماء سألت بنت عميس لما مات أبو بكر رضي الله عنه غسلته كان في يوم شات فسألت من حضرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليها الغسل؟ فأفتوها أنه لا يجب. فيقال إن غسل الجنازة يستحب أن يغتسل ولكنه لا يجب عليه ذلك. والله تعالى أعلم. هل هناك فتوى من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في أن من مات في حادث مسرعا أنه منتحر؟ ما أعرف ما أعرف هذا. لكن. يكون قد تسبب بلا شك أنه يكون مفرطا قد تسبب في هذه الجناية التي وقعت عليه ويكون قد ألقى بيديه أو بنفسه إلى التهلكة هذا لا شك فيه أما أنه يكون منتحرا بمعنى أنه ينطبق عليه الأحاديث الوارد أو الوعيد الوارد أن من وجأ نفسه بحديثة فويجأ بها نسوا متحسس يعني أو تردى من شاهق فويتردى في فهذا لا ينطبق عليه لا ينطبق عليه هذا فرط نعم لكنه لم يتعمد هذا ولهذا لو أنه قتل إنسانا بهذه السرعة ما يقتل به لو صدم إنسان ومات ما يقتل به لأن هذا ليس من قبيل العمد وإنما هو من الخطأ يقول إذا كبرت أكثر من أربع في صلاة الجنازة ماذا أقول بين التكبيرات يمكن أن يسكت الزائدة ويمكن أن يدعو بناء على ما قد يفهم من حديث ابن أبي أوفى أنه قال التكبيرات الثلاث يدعو للميت أو يجتهد في الدعاء للميت يقول دعاء زيارة القبور هل أذكره وأنا مار بالسيارة بجانب المقبرة يحتمل هذا يحتمل يقول هل يصلي في المقبرة على جنازة في الأماكن الخالية من القبور هو لو أخرجوها خارج المقبرة أحسن والصلاة عليها بعيدا عن القبور في الفضاء أو في المكان الخالي أو نحو ذلك نعم ليس الحديث بين القبور بين القبور إذا صلوا عليها خارجا عن ذلك الأمر في هذا أسهل والله أعلم يقول الذهاب للصلاة على ميت يبعد عن المنطقة هل هذا من شد الرحال لا ليس هذا من شد الرحال المنهي عنه لأن ذلك من أعمال البر وهنا لم يشد الرحال من أجل بقع يعظمها وإنما ذهب كالتصيلة الرحم وطلب العلم السفر المشروع وهكذا شد الرحال لسفر مباح كالتجارة نحو هذا هذا الأشكال فيه يقول إذا قطعت القدم أو اليد صاحبا حي هل يصلى على هذا الجزء؟ ابن الزبير عروة رضي الله عنه لما قطعت رجله غسلها وطيبها وكفنها وأمر بدفنها ولا يحضرني هل صلى عليها أو لا لكن المعروف عند أهل العلم المشهور أنه لا يصلى على الجزء الذي قطع من الإنسان وهو حي يقول الجنين الساقط هل يسمى لا لا معنى للتسمية يقول إذا كان لا يغتسل من غسل الميت فهل المرأة لا تغسل إذا مست عورة الطفل هذه مسألة ثانية الآن في مسألة غسل الميت لا ينظر إلى عورته يستره بثوب ويكون بيده قماش أو خرقة شيء يغسل يدلك بها جسد الميت ولا يلي ذلك بيده خاصة العورة والنبي صلى الله عليه وسلم غسله الصحابة رضي الله عنهم حينما توفي تساءل هل نغسل نجرده كما نجرد موتانا نعم فألقي عليهم نومه فسمعوا هاتفا من جانب الدار, من ناحية الدار ويقولوا غسلوه في أو غسلوه في قميصه نعم أو كما جاء فغسلوه في قميصه فكان علي رضي الله عنه وأسامة ابن زيد يدلكون جسده بثوبه عليه الصلاة والسلام نعم ثم نزع هذا الثوب بعد ما وضعت عليه الأكفان فالشاهد أن الميت يستر ولا تكشف عورته ولا يلون ذلك باليد مباشرة وبناء على قضية الطفل ومس المرأة لطفلها ما نتعلق بهذا الموضوع لأنهم لا يمسون عورة الميت أصلا ومسألة الطفل فيها حديثان من مس ذكره فليتوضأ والحديث الآخر إنما هو بضعة منك وكل واحد من الحديثين فيه ضعف نعم والقواعد أيضا في هذا تتنازع هذه المسألة يعني عندنا مثلا الأصل بقاء الطهارة فلا ينتقل منها إلا بيقين وعندنا قاعدة ثانية أن الناقل عن الأصل مقدم اللحظة هذه قاعدة وهذه قاعدة فالحاصل أن الأحوط في مس الذكر أن يتوضى وهذا ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر رضي الله عنه اغتسل ثم توضأ بعد الغسل فسئل عن هذا قال مسست ذكري وسعد ابن أبي وقاصد الله عن حينما كان ابنه يمسك عليه القرآن فقال لعلك مسست ذكرك قال نعم قال قم فتوضأ فالشاهد أن الأحوط أن الإنسان يتوضأ إذا مس ذكره أو حصل هذا كالمرأة التي توسل الصديق. هذا هو الأحوال والجزم بأن هذا يجب يحتاج إلى دليل واضح وصحيح في المسألة والحديث ضعيف والله أعلم يقول هل يجوز سماع الأشرطة التي فيها أصوات صراخ وصياح يقول إنه أصوات المعذبين في قبورهم هل يصح هذا ويعتبر من هذه تكلمت عليها في بعض المناسبات ما الذي ذكرت هذا هنا ولا في مكان آخر أنا تناقشت مع الشيخ عبد المجيد في الصيف قبل الماضي بعد ما طلع الأصدار الأول للشريط وقلت له عندي أسئلة فإن أجبت عنها قبلت هذا الكلام وأصل النقاش قلت إنما هو من أجل قضية التسرع والطريقة التي يتكلم فيها على الإعجاز العلمي هذا أنا لا أناقش مثالا بعينه لكن سأختار مثالا للمناقشة ليندرج ذلك على كل الصور التي تناقشون فيها هذه القضايا فالطريقة التي تطرحونها طريقة فيها نظر فنناقش مثالا من أجل أن نخرج بنتيجة وهي أن طريقة الطرح أن هذا قول فلان أو أن هذا هو الحق الذي ليس بعده يعني فهذا غير صحيح. مسألة قد يكون فيها أقوال أخرى، قد يكون المسألة حد الوجول يحتملها الآية أو الحديث، فأنتم تأتون بها هكذا كحد السيف. ويفهم السامع أن المسألة مقطوع بها، مجزوم بها. فقلت له عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عنها وبعد ذلك فتناقشنا من بعد الفجر تقريبا إلى تاسعة صباحا ثم بعدين بعد ذلك أصر الشيخ. أن يكمل النقاش بعد العشاء ما كان مرتب هذا كان عندي محاضرة في جامعة الإيمان الشيخ أصر أن نرجع ونكمل وكان قد أعد لهذا أصلا ودعا بعض الأساتذة في الجامعة ونائد في الجامعة وأصر إلا نأتي فلم أجد بد من هذا ولم يكن ذلك مرتبا أصلا كان عندنا موعد آخر فالشاهد إن قلت له أنت الآن تقول بأن هذه أصوات للمعذبين في النار في البرزخ أصوات معذبين في سيبيريا هو يقول أن الحفار خرق إلى آخره قلت أنت أوردت ما جاء من أن سجين سجن لأرواح الكفار وأنه في الأرض السابعة ونقلت هذا عن ابن عباس وقلت الآن أرواح الكفار فيها أقوال معروفة قيل في قبورهم قيل عند أثنية القبور وقيل في نار جهنم وقيل في بئر براهوت وقيل في الأرض السابعة هذه خمسة أقوال فلماذا أخذت هذا القول وطرحت القضية بشكل كأنه ما في إلا هذا أصلا نروح الكفار قضية مفروغ منها أنها في الأرض السابعة ليه فقال هذا قول ابن عباس لا. عندنا مئة طريق تقريبا في الترجيح بين الأقوال ليس فيها أن قول بن عباس هو المرجح فكيف؟ فقال عندنا أدلة عندنا أدلة قبل هذا قلت طيب الآن تقول في الأرض السائعة فرضا أن سلمنا لكن قول بن عباس هذا هو الصحيح في المسألة الآن هؤلاء وصلوا للأرض السابعة بالحفار ولا لازالوا تحت القشرة الأرضية قال تحت القشرة الأرضية طيب ما الذي أخرج أرواح الكفار من الأرض السابعة إلى من القشرة الأرضية تحتها فهذا لي ما نقلته عن ابن عباس هم في الأرض السابعة فلماذا وجدوا تحت القشرة الأرضية قال كل هذه المنطقة فيها نار ومنصهرة وضعتwear I أرواحهم إذن ليست في الأرض السابعة فقط قال نعم شو الدليل على هذا؟ قال الدليل على هذا أن الله قال عن فرعون أغرقوا فأدخلوا نارا والفاء للتعقيب المباشر صحيح فأدخلوا نارا يعني كيف أدخلوا نارا؟ قال تحت البحر فيه نار يعني للآن ينزلون للبحر الغواصين غيره ما يشوفوا النار والناس تسقط سفن وجثث ناس يخرجون يخرج يخرجون ما يحترقون قال لا في شقوق وخنادق الطيب إذا سقط المؤمن فيها تقول نارا قال لا ينجيهم الله عز وجل وإنما ذلك للكفار يعني الفراعنة قال نعم فالله ألقاهم في هذه الخنادق قلت فأين أنت من قوله تعالى؟ نعم فاليوم ننجيك ببدنك هذا كبيرهم الذي من أجل أغرق فرعون فلم يدخل في هذه الشقوق خرج من البحر فماذا تقول؟ قال أقول روحه قلت قل في البقيه كما يقول هذه السنة بأن أرواحهم إلى النار والأجساد ينالها ما ينالها وإن كان العذاب بالدرجة الأولى يقع على الأرواح ولكن ليس معل ذلك أنهم في الخنادق قالوا والشقوق قلت له الآن فيه طبعا طلاب كانوا يحاولون أنهم يتدخلون ويريدون بعض الإشكالات وكان ذكروا وأقرهم الشيخ على هذا فإنه النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الآن صارت نار جهنم تحت الأرض فالدليل أن ألقي حجر في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وجبة قال هذا حجر ألقي في النار منذ سبعين خريفا فقال يقول الشيخ بأن سمع وجبة يعني هزة فدل على أن الهزة هذه أن النار تحتنا قلت لها الوجبة معناها صوت سقوط الشيء هذا معناها وهذا اللي ذكر الحافظ بن حجر وغيره صوت سقوط الشيء قال هكذا قلت نعم هكذا قلت افترض انها كما قلت فهمت انها هزة افترض انها هزة قد تحصل الهزة من غير مماسة واهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه واين العرش واين سعد؟ فإذا حصل هزة لا يعني أن النار تحتنا نار جهنم قلت ثم بعدين أن تقول الآن وأهل الفلك بأن الأرض أكبر من الشمس الشمس أكبر من الأرض ماذا لي كم يقولون ملايين المرات قلت لا طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس والقمر يكوران فيلقيان في النار فأين الأرض بالنسبة للشمس فكيف تكون فكيف تكون الارض النار تحت الأرض فذكر له أحد التلاميذ هم مدرسين في الكلية قال أشد ما تجدون من الحر ما فيه جهنم قال صحيح بدليلنا كل ما ارتفع كل ما برد. فإذا اقتربت من الأرض حرارة دل على من النار تحت وإنه أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم فهل تحت فيه برودة أيضا كل ما نزلنا وجدنا برودة أكثر ف... وقلت له أيضا قلت له مدى من المسألة أن تحت القشرة الأرضية وهو في الستار الأول ذكر عن ابن عمار وكلام لابن القيم ولابن تيمية وأنه إذا صاب الداب بالحصر وده عن قبور اليهود والنصارى وتستطلق بطنها من الخوف قلت ما دام من الأجهزة هذه ممكن أن تحول هذه الموجات لأن في الستار الأول قال مسألة ترددات صوتية إذا وجدت بين نسبتين معينة يمكن أن يسمعها الإنسان تحول ويسمعها الإنسان فإذا كان هذا بالإمكان فخلاص لماذا نروح؟ ما عندنا حفار نحن مثلهم يصل إلى تحت القشرة الأرضية لكن عند القبر نحفر دراع عند رأسه ونسمع كل شيء ونعرف ما عليه اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم وال كل الطوائف يعرفون وشمع عليهم وتكون قد انكشفت الحقائق وكشف الغيب وعرف الناس فقلت له هكذا أمر البرزخ من الغيب ما يمكن اطلاع عليه بأجهزة قال لا هذا غيب نسبي غير الكلام الذي في الاصدار الجديد في الاصدار الجديد غير قال بأن المسألة أن الغيب هذا يطلع الله به على من شاء من عباده في فالأول كان يقول لا هذا غيب نسبي والغيب النسبي ممكن بالأجهزة هكذا كان يقول هذا أنا سمعته يقول ممكن بأجهزة يحول هذا غيب نسبي ليس من الغيب المطلق ما يمكن هذا أمر آخرة ما هو من الغيب ال... الذي يكشف للناس عن طريق أجهزة يمكن أن يسمعون فيها هذا فإذا كان هذا بالإمكان عطوناها الجهاز وسجلوا عند المقادر ف. وبقيت أمور أخرى وذكرت ولم أذكر له أمرا آخر وهو أن الحفرات ما يمكن تصل للمنطقة المنصهرة أصلا تذوب لكني كنت ذكرت هذا لأحد الإخوان قبل فقال لا هذا نوع قوي جدا ويتحمل وفي طاقه والجهاز يمكن يسجل وكذا أنا ماني متصور هذا بفطرتي فذكرته لأحد الإخوان يحضر دكتوراه في اليمن في قضايا الإعجاز المتعلقة بالاعتقاد فقال رد على هذا بعض العلماء علماء الجيولوجيا من الغربيين من الكنديين أظنوا غيرهم وقالوا هذا لا يمكن وأن الحفرة لا يمكن أن تقترب من هذه المنطقة أصلا وإذا اقتربت تنصهر قالوا هذا أمر غير ممكن وذكرت له أيضا أن من المبادئ في العلم البدهيات أن خبر المجهول لا يقبل وأن الأمر الذي تتوافر همم الناس على نقله ويتواتر ما يمكن أن يأتي بهذه الطريقة من جهة واحدة مجهولة فهذا قلت له يا شيخ أنت تقول الاصدار الأول أنت تقول أنك قلت لمن أخبروك بهذا بادروا بتسجيله لأنهم سيمسحونه لعلا يكون دليل للمسلمين. وإنما يضعوه من ذاعة كارفونيا ويعني فقلت له يا شيخ الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت اليهودية لعائشة قال تعالى كلهما قال كذبت يهود وأخبر أنه ليس هناك عذاب دون عذاب الآخرة فاليهود كانوا يعرفون قبلنا عذاب القبر يؤمنون به إلى أن أحيى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت عائشة بعد ذلك يستعيد من عذاب القبر ويقول إن هذه الأمة تفتن في قبورها إلى آخرا فذلك هم يعرفون كيف يروحون يمسحون لألا يكون شاهد على ديننا نعم. ثم أيضا يعني خبر المجهول ما يقبل وهذه قضية هم عندهم نهم وعندهم حرص وعندهم تطلع إلى معرفة واكتشاف المجهول فلو كانت قضية مثل هذه لتظافرت همامهم على دراستها وتتبعها وأنفقوا فيها المليارات هم مولعون بال. اكتشافاته والبحث، فكيف مثل هذا ما يوجد إلا بهذه وفي الإصدار الأول قال إنه أرسل ناس إلى المنطقة وسألوا أهل المنطقة في الإصدار الجديد ذكر تفاصيل أخرى إنه لا إنه ذهبوا وقابلوا مدري من وكذا فالشاهد ال الإصدار الأخير فيه بعض الاحترازات وبعض يعني التحفظات أكثر والإجابة عن بعض الإيرادات وبعض كذا ولكن ذلك جميعا لا يُشفى فبقيت الأسئلة لم يجاب عليها كما ترون لم يجاب عليها وهو قال في نهاية النقاش قال نخرج من هذا بأنه حصل استعجال وأنه ينبغي في طرح هذه القضايا أن نقول هذا على أحد القولين هذا على أحد الأقوال هذا من أحد الوجوه التي تحتملها الآية أنا هذه النتيجة اللي كنت أريد أن أخرج بها وهذا كمثال في المناقشة فقط فالشيخ أعاده ثلاث مرات هذه النتيجة وقال حصل خطأ تكتيكي خطأ تكتيكي يقصد أنه يعني استعجال في إخراجها دون أن يكون هناك شيء من تحفظات والاحترازات وكذا لكنه لا يعني هذا أنه رجع عن رأيه بدليل أنه أخرجها الآن بطريقة فيها أكثر تحفظا والذي أظنه والله أعلم أنه لا يصح نشر هذا الشريط ولا يصح أن هذا من أصوات المعذبين وينبغي للناس أن يتعقلوا ويتريثوا والذين سمعوا هل ترأيتم الناس تابوا وخافوا وأنابوا إلى الله وأقبلوا عليه؟ أبداً لم يحصل هذا وحنا عندنا أدلة تكفينا عن السماع مما يثبت عذاب القبر لا نشك فيها طرفة عين نعم ولسنا بحاجة إلى مثل هذا نعم فال على كل حال ينصح من ينشر هذا الشريط والله المستعان الله المستعان اطلنا عليكم اليوم لنتوقف الجواب عن باقي أسئلتكم في المرة الجاية.